قسيم تلك آيات الكتاب المبين نسلوا عليك من نبء موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل الناس شيعا وجعل أهلنا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي لساءهم إنهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين آمنوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نمن على الذين استطعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين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 إن رادوه إليك وجعلوه وجعلوه الْمُرْسَلِينَ المرسلين إن رادوه إليك وجعلوه وجعلوه من المرسلين فالتقطه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون, إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك تقتلوه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخله ولدا وهم لا يشعرون أصبحوا أدو أم موسى فارغا وأصبحوا أدو أم موسى فارغا إنكادت إنكادت ما تبدي به لولا لولا أربطنا على قلبها لتكون لتكون من المؤمنين. وقالت لأختي قصي فبصرت به عن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليهم المراضيع من قبل وحرمنا عليهم المراضيع من قبل فقالت هل أدل على أهل بيتي يخلفونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن فردناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم بلغ شده واستوأتينه حكمة وعلم وكذلك نجزى المحسنين، ولما بلغ شده واستوى أتنه حكما، ولما بلغ شده واستوى أتنه حكما وعما، وكذلك نجزى المحسنين، ودخل المدينة على حين غفلة.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 عَدَ اللَّدِي سَأَصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْلِخُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعُضَ شَبِيلَ اللَّدِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَكَ بِالأَمْسِ يُتْرِيدُ إِنَّ تريد أَنْ تَكُونَ جَبَرَى فِي الْأَرْضِ وَمَا تُ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 الَّذِينَ يَتَرَقَّبُ طَالَ رَبُّنَا الْجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّانِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ أَمَدًّا طَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ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 تَشَقَّقَا هُمَا ثُمَّ تَوَلَّانِ الظِّلِّ فَقَرَّانَ فَقَالَا رَبِّ إِنِّنَا أَثْمَنْتَ إِلَيْنَا مِنْ خَيْرٍ قَطِير فَجَاءَتْ سُوءُ إِهْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السَّفَهَا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 أريد أن أوكحك إحدى بنتي هاتين على على أن تجرني ثمانيا حجاجا فإن أتمت عشرة فمن عندك وما أريد